بوك تو 22. كات اثنان وعشرون حارم <اثنان> <تصفيق> محادثة قصيرة رقم ثلاثة <تصفيق> محادثة قصيرة رقم ثلاثة دو هل تدخن؟ هل تدخن؟ إجابا <تصفيق> إجابة سابقا نعم سابقا نعم دمُشْ مار نَمْدُ لكن الآن لا أدخن قطعا لكن الآن لا أدخن قطعا زواريا غيظا <تصفيق> اي يزعجك ان انا دخنت؟ اي يزعجك ان أنا دخنت؟ نعم اجابت نعم لا على الإطلاق لا على الإطلاق نعم زوفر هواء لا يزعجني هذا لا يزعجني يسكروميت <تصفيق> هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ ات كونياكت. واحد كونياك. واحد كونياك. نعم. سير شربنا اشرب. لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. شكرًا تطازق. أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ إذن ازتدميره نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا ميا هلشيك؟ ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ إيجن، ما تين لك نعم، اليوم حار جدا فعلا نعم، اليوم حار جدا فعلا كيمي جنك الآن كيرا؟ لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ أجل، من كت